Je liest is het het Het het? Happy Valentine Day, wat is het niet eens gewoon. Wat is het? Hoe is يا داس يا أديه ويا بيوش شخصين، <تصفيق> ناس روح يا داس روح قيش مكتبة عن الصقيش نار يقالو، ودفع باب ما رقص داس قوق، داري من غصغ، نقص الزخرني جندي عن شوي تتفجن تحرنت يا داس قوق، نقص حس حب سنتيرونتيلو، نقص الحذير تحرنتا، من تروح باب الناس يخليك يرى حب الوحيد maar je moet hier, je moet hier naartoe gaan, je moet hier naartoe gaan, je moet hier naartoe gaan, je moet hier naartoe gaan, je moet hier naartoe gaan, je moet hier je hier je moet je moet hier ik hier je moet hier je moet hier je hier je je hier je de hier de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 er moet een dag zijn. Er moet een dag Er moet een dag zijn. Er moet een dag moet zijn. de dag de نروح غاد نغني هابي بشيخ ني غاسميو غير العيد كلشي كاد ديسمارغا من الدقيه شويه التعذشتن فيها سان فالنتينو فقت عاودني غاسا وتشمينو مسموح لي نمرو التليفون تبدلت نايس تويا فقت عاودني غاسا نمرش من الدقه من الرعيده هذه الجنوه غاس بورخبه ني غاس راجرعيد غير مين هو روح قيم غ... قيم غير ان هناك من يقولون ان هناك من يقولون ان هناك من يقولون ان هناك من يقولون ان هناك من يقولون ان هناك من يقولون ان هناك من يقولون ان هناك من يقولون ان هناك من يقولون ان هناك من لا لا هناك من من يقولون ان هناك من يقولون ان هناك من من يقولون ان هناك من يقولون ان هناك من يقولون ان هناك من يقولون ان هناك من يقولون ان و فالانتينو المريش نغمر جان تريمان غاس شنحاش نغنيو على الصين قزا غامض وامو في <تصفيق> غير الدكارين وظيفي من نيغاس يمكن وظيفي منهم و مريشن مين غقضى حاسقصيغ شن يجني مريش يمرش قزا غيفوس قزا غزمب ابن اي دباب القوا عزيميمون روح غعزيمي مون تزرغ ني يرضي عليك الشقصيغ سندو مي فالانتينو اني الله يودي عيد الحب ني نهار اني خيشا اني من تقا عيد الحب يعدو شانترتشاس كومي عمره <تصفيق> يع... عيد الحب يعذو خزاق مخي خيرني أسيش كعزيمه من ذي عيد الحب يعذون كيدا شنعر قالوا يتم غاث النيوأخ متعقد نحن عيد الحب كأدرس صباح وفيه تم غاث زيت خيق خزاق ذي اسمه أسيش مش ميورن خيقد النيوورجيجين ترجم شو أسير من ترستينه إنس مين ترجم خيره سلمه إنس ورجل صغير جن خان دبلون دب جن خان قومي تموغ جن تحزنتنيش تو يوموغ واسير جن خان تمقياس مشوا السلغ مين تقستي نثار جايه ني عليك راه ماينو داو 121 اتسنمين تقستي نثار جايه عق بحضير خدمه يوي غاديش نعرف لوكيش نكاخه تاسغواط طازميث تو في ديزيجن كيتاب توراديس تفسير الاحلام لا صاغ زاميت تقستي نير عيد الحب ياذو في الدرغه رو روح غاك بحض 20 دقيقه اني ماشي غير ناس سان فالنتينو ناساش دي سان فالنتينو ديش نعرف ف الجديد ديريت شكوا راكبوا اميغا واميغان لي وراسبوا اميغو والتمسرقه من السنان 243 2 ميغابايت المهم جدو غادي في مشاني غتشكا جد ما شديت تمش حنا يقيد ها ها ها, ها, ها, ها, ها اني عقرغنها من ديو من الطوين من عقدي من ديوش من عقدم جانني روسيا مامينو يا ما يا مامينو أنت تتفهم يا من ع من عربي اثنين يلفينو يلف صار مرشين مامينو يلفينو صار مرشين واجيش نوشن هذا مش حن هاد مش حومينه مش وشوف تشفق أن عيد الحب ذقين وجنغر نهارا ما غنت صنم معروف تسقق اتعول إيش ديم إنشبر من مدفخ حنته في ختمارة تسقق صرحنا إيش هو في دسقق إيش تسمينه تسقق يفس صنديدان حنشن صرحنا في هذا رزادش مرر خسر مش دور دسقق عود صنم فالنتينو مزي معروفين ستمعتين إنش ديم حنا تفاقت جيت شعيعا مرافد قخام المهم أيهما خزق لم يحرق وفير أن عيد الحب جنا نحتفل الزايس عيد الحب يخسر بدا نحب ياويا والمنكويويا اون اون اون شور زوخ ديال الانترنت من يخصا دي فالنتينو وفيق ان فالنتينو <تصفيق> داريز توي <تصفيق> تحبايش تلقى فالنتينا باس فالنتينا يوكا غا فالنتينا اي فالنتينو فالنتينو كان فالنتينو تحتفل إله حنخ شريف محمد مزيان دعم تكريم الخطابي الواصيغ شحال مليون لي مجاهدني كيسني موثن مخف خلحوب ماشي واه جي نتمغاف نتمار وعمص مسريغ شو مزيغ زاين يقارش هابي خويا الشريف محمد مزيان ني غابي خويا عبد الكريم الخطابي اشياء